يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده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 وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا